Bismillah al-Rahman al-Rahim. Al-Falaq, Kitab yang Naahulna Huw Ilyka, Lituhrjaan Nasa Min Al-Dzulmatil Nurb Iddin Rabbihim, Ila Siratul Azizil Hamid. Allahil Lathi Lahu Ma Fi وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا اولئك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 ساحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ ادىن ربكم لين شكرتم لازيدنكم ولان كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن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 وَاَحِيمَ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ رِيبَةٌ آلَتْ ثُغُّلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ ويغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدرون لهم رسول من نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نكون بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتكل المسلمون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 في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبل ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسير ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب عليظ مثل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 إِيَ شَأْءٌ يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزَهُ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالُوا الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبًا bahala <laughs> وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَنْوُونِي وَلَوْ مُؤَنَفِسكُمْ مَاذَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَوْتُ بِمَا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 119. في حياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء 110. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البواب Maka yang menyalurkannya, wabesal qadar, dan menjadikan Allah jadilah yang menyesatkan orang-orang yang menyimpang. Katakanlah, "Mereka telah bersenang وَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلاَلَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ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 السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبل إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء 118. رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبنا الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم لَيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُقْتَعِنِينَ مُقْنِعِ رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَافِدَتُهُمْ مَوَاءَ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا بَيْرُسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمْ أَنفُسُكُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبَ وَقَادِمٌ مَكْرٌ مَكْرًا وَعِندَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ يَرْسُلُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب